بسم الله الرحمن الرحيم نسبح لله ما في السماعات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو ربنا نودين وارحمنا من غضب الله العزيز رب العظيم حكيم منك فضل الله يدي من ينسى ومن نرجو الفضل العظيم Al-Fatiha. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي كفر فإنه مناق فِي الْأَرْضِ وَابْتَغَوْا مِنْ صَدِّ قِيلَ اللَّهُ وَجْهَكُمْ مَا نَكْفِينَا وَمَنْ اللَّهُ مَا كَفَى وَلَعِنَكُمْ فِيهِ وَلَعَنَكُمْ فِيهِ وَأَخِذُوا تُجَارَةً أو sir nozi p